من أهل الكتاب من صياصهم وقدف في قلوبهم وقدف في قلوبهم رعب فرقة تقتلون وتأسرون فرقة وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرض لم تضوها وكان الله على كل شيء قدير يا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتم تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين أمتيكنا وأسرحكنا سرحا جميلا وإن كنتم تريدن الله ورسوله والآخرة